ذَلَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَغْدَمَ رَا فَلَمَّا أَضَاءَ اسْمَ حَوْلَهُ فَلَمَّا أَظْلَمَ اسْمَ حَوْلَهُ ذَهَبُوا مِنْ نُورِهِمْ ذَهَبَ النُّورُ مِنْ نُورِهِمْ وَتَرَكُوهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أظلموا لهم مشوب فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداؤكم من دون الله ودعوا شهداؤكم